وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع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 كنا طرائق قذبا وَأَنَّ ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فَمَ يؤنِم بِرَِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْْسَ وَل رَهَ